بوك 2. دك عشرة عشرة جيرا اليوم غدا أمس اليوم غدا جيرا أستيس سباتا امس كان السبت امس كان السبت خيرو مي استيس ان لا امس كنت في السينما امس كنت في السينما لا فيلم <تصفيق> استيس انتريسا كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقا اليوم هو الأحد. اليوم هو الأحد. اليوم أنا لا أعمل. اليوم انا لا أعمل. ميرستس في البيت. سأبقى في البيت. مورغو إستوس لوندو غدا الاثنين غدا الاثنين مورغو مي دِنُوفه لافوروس غدا سأعود للعمل مجددا غدا سأعود للعمل مجددا مي لابوراس ان اوفيتسايو أشتغل في المكتب أشتغل في المكتب كيو استس تيو؟ من هذا؟ من هذا؟ تيو استس بيترو؟ هذا بيتر <متصفيق> هذا بيتر بيترو استاس ستودانتو بيتر طالب بيتر طالب تيو أستس تيو من هذه من هذه تيو أستس مارتا هذه مارتا هذه مارتا مارتا أستس سكرتارية مارتا سكرتيرة مارتا سكرتيرة Petro كي Marta Estas كاميكوي Peter و Marta أصدقاء Peter و Marta أصدقاء Petro Estas La amico De Marta Peter صديق Marta Peter صديق Marta Marta Estas La amikino De Marta, صديقة بيتر. Marta, صديقة Peter. Bon devolu i rial. Vavo vavo vavo. bo o o ko du. punto do e. por la testo i la libro.